اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم قل هو الله أحد الله الصمد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 وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع يا من شق البحار وأجر الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيى الضمائر والأفكار يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا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 وما لنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ألبسنا به الحلل واسكنا به الظلال وادفع به عنا النقم اللهم اجعل القران لقلوبنا ضياء ولابصارنا دواء ولذنوبنا ممحصا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا واجعله شفيعا, لنا يوم القيامة واجعله شفيعا لنا يوم القيامه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وف الي ابائنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فاطل في عمره واحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمه الاحسان ومن كان منهم ميتا فارحم وانزل على قبره شابي بالرحمات وأنزل على قبره بالرحمات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي أن عليك أمت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين